بابل والحضاره البابليه من اقدم الحضارات المرويه في التواريخ ويزعم المتشدعون للحضاره السومريه التي ازدهرت في ارض بابل قبل انتقال الساميين اليها انها اقدم الحضارات البشريه على الاطلاق ولكنها على الارجح مزععه من نزعات العنصريه التي تجعل بعض الكتاب الاوروبيين يتجاوزون كل حضاره ساميه الى حضاره سابقه لها منسوبه الى عصر اخر من العناصر البشريه ولهذا يبالغون في قدم الحضاره السومريه وتقديم زمانها السابق لجميع الحضارات الا ان الحضاره البابليه قديمه لا شك في عراقتها على تباين الروايات وهي على قدمها لم يكتب لها ان تؤدي رساله ممتازه في تاريخ الوحدانيه وكل ما اضافته الى هذا التاريخ يمكن ان يستغنى عنه ولا تنقص منه بعد ذلك فكره جوهريه من افكار التوحيد والتقديس لان الوحدانيه تحتاج الى تركيز وتوحيد لا يستتبان طويلا في احوال في احوال الدوله البابليه اذ كانت لها كهانات متعدده على حسب الحواضر والاسر المتتابعه كانت الحواضر بمعزل عن الباديه التي تترام حولها وتنفرد بعقائدها واساطيرها اما الاسر المالكه فقد كانت ثمريه ثم اصبحت ساميه تمت ي الى ارومات شتى في الجزيره العربيه من الجنوب الى الشمال وكانت ارض بابل في وسط العمران الاسيوي مفتحه الابواب على الدوام بما تقترسه من عقائد الفرس والهنود والمصريين والعبريين وغير هؤلاء من اصحاب الديانات المجهولين في التاريخ فلم تتوحد فيها العقيده حول مركز دائم مضطرد للتوسع والامتداد بعيد عن طوارئ التغيير والتعديل وكانت من ثم ذات نصيب في الشريعه وقوانين المجتمع اوفى من نصيبها في تطور العقيده الوحدانيه على التخصيص ويستطاع الجزم بان الرساله البابليه في الدين لم تتجاوز رساله الديانه الشمسيه السلفيه فالغزوات التي تروى عن الارباب والاقدامين هي غزوات ابطال من الاسلاف الذين برزوا بملامح الالهه بعد ان غابت عن الاذهان ملامحهم الانسانيه ثم تلبست سيرتهم بظواهر الكون العليا فسكنوا في مساكن الافلاك وحملت الافلاك اسماءهم ولا تزال تحمل بقيه منها الى اليوم مردوخ اله الحرب وكوكب المريخ وقد تغلب على ثيبات ربه الاغوار المظلمه فاخذ زوجها وخلفائها ال11 وسلسلهم اسارا في مملكتها السماويه فهم المنازل ال12 التي بقيت في عين الفلك الى اليوم وقد اتفق الساميون والشومريون على الارباب الكبرى كالهه النور الذي يسميه الساميون شمس ويسميه الشومريون انو او كزهره ربه الحب التي يسميها الساميون عشتار ويسميها الشومريون نانسيانا ولكن الارباب البابليه اوفر عديدا من ان ينتظم هذا اتفاق بين قومين مختلفين لانهم ارتفعوا بعددها الى 4000 وقرروا بها اندادا لها من الشياطين والعفاريت يبلغ هذا العدد او تزيد ولم ينقضي على هذه الارباب وقت كاف لادماج صغارها في كبارها ثم فنائها جميعا في اكبر الارباب المشرفه على الكون او في رب واحد ينفرد بهذا الاشراف لان الطواقم التي عبدتها القبائل والاسر لم يطل بها عهد التطور حتى يسعل بها فعله من التصفيه والاستخلاص والادماج والتوحيد فجاءت الارباب التاليه ولا تزال الارباب السابقه لها على عهدها من النفوذ والاستقرار ولهذا كانت سياسه الكون كما تخيلوها في الادوار الاولى اشبه بالجمهوريه بل بالمشيخه القبليه فكانوا يتخيلون ان الارباب تجمع كل سنه في يوم الاعتدال الخريفي لتنظر في السماء مقادير السنه كلها وتكتبها في لوح محفوظ لا يمحى قبل نهايه العام وكان الملك نفسه يتلقى سلطانه على الأرض عاما بعد عام في مثل ذلك الموعد فيمثل للكهنة رواية الخلق ويشهدها الملك فردا من الأفراد ويعتمدون في بعض مواطف التمثيل أن يهينوه ويستخفوا به ليقرنوا بذلك أنه فقد كل سلطان كان له على رعاياه فلا يعود إليه السلطان إلا بإذن جديد من مردوخ يتلقاه قبل ختام الرواية من يد حبر الأحبار ولم يؤثر عنهم في عهد الشمريين ايمان بعالم اخر او بيوم للحساب والجزاء فمن اجترأ على فعل محرم او قصر في الصلوات والقرابين فالالهه تجزيه على ذنبه بمرض يصيبه لا يشفيه منه غير كاهن المعبد بعد التوبه والتكفير وان لم يكن جزاؤه مرضا فهو خساره في المال او البنين او ذوي القربه والاعزاء وكل مصيبه من هذه المصائب تنبيه الى ذنب مقترف او فريضه منسيه وحث على التذكير وطلب الغفران وقد تعم الذنوب فيعم العقاب وترسل الآلهة على الارض طوفانا او وباء ياخذ البريء بذنب المسيئين ولكنها تنذر الناس قبل حلول العقاب وتلهم الكهانا وحدهم تفسير ذلك النذير وهم يذكرون لتلك الارباب غزوات واخبارا قبل خلق هذه الدنيا كانهم كائنات لا تحتاج الى خالق ولكنهم يذكرون اخبارا قبل تلك الاخبار يرونها انتيما ربه الغمر او ربه الاغوار والظلمات ولا يفهم من اخبارهم هذه ان تيمات انشات الارباب بقدره الخلق لانها عندهم ربه الفوضى والعباء ولكنهم يحسبون ان الارباب كانت تحوم في اغوارها كما تحوم الاشباح في الظلام ويصورون لها في احدى اساطيرهم كما يصورون البشر الاولين ان نصفها سمك ونصفها انسان ان باقس الخلق عندهم فهي مناسبه لموقع البلاد البابليه واشتغل اهلها القديم برصد الكواكب ومراقبه الانواء وتدل القصه من اجل هذا على انها من ماثورات قوم عارفين في سكنى تلك البلاد ولم ينقلوها اليهم من بلاد اجنبيه عنها ويرجح ذلك على التخصيص ذكر الطوفان المفصل في بعض القصص البابليه لان الباحثين في الاثار يعتبرون ان الطوفان قد غمر ما بين النهرين الى الشمال وان الجبل الذي استقرت عليه سفينه نوح هو الجبل المعروف اليوم بجبل أرارات ولم تشتمل قصص الطوفان في البلاد الأخرى على تفصيل كهذا التفصيل وفحوى قصة الخلق بعد استخلاصها من الأوشاب الكثيرة أن الدنيا كانت قسمة بين تيماك ربة الأغمار أو ربة الماء الأجاج وبين إيا إله الماء العذب وعنصر الخير في الوجود وموقع الأرض البابلية يجعلها في قبضة هذين الربين ويوحي إلى أهلها الإيمان بما عندهما من المخاوف والخيرات وقد انهزم آنو إله السماء أمام جحافل تيمات فلم ينتصر إلا بعد أن برز من الماء بطل وليد وهو مردوخ رب الجنود وسيد الحروب ثم عمد مردوخ إلى تيمات فشقها نصفين صنع الأرض من أحدهما وصنع قبة الفضاء من النصف الآخر ثم قيد أسراه في هذه القبة فهم لا يبرحونها إلا بإذنه ورفع إلى السماء ما شاء من الأرباب وقد اكتشفت الالواح التي تضمنت شروح هذه القصه بالخط المسماري في اواخر القرن ال19 ونقلت الى المتحف البريطاني بلندن حيث تحفظ الان وهي مقسومه الى 7 اقسام كل قسم يتحدث عن يوم من ايام الخلق اخرها اليوم الذي خلق فيه الانسان وقد جاء في اللوح المخصص لشرح قصته ان مردوخ افضى الى اياه بانه سيخلق الانسان من دمه وعظمه وامر حاشيته ان تضرب علقه عنق الاله مردوخ ففعلت وسالت دمه فنجب عنو الانسان ويظهر ان ضرب عنق الاله لا يقتله ولا يقضي عليه لان مردوخ كان يتصدر بروحه حشد الارباب التي اجتمعت في السماء احتفالا بخلق ابي البشر وسمع منها نشيد الفرح والثناء ويتمم البابليون قصه خلق الانسان بقصه اخرى عن طموحه الى الخلود واجتهاده في اختلاس سره من الالهه فيعاقب على ذلك بالموت تقبل الالهه اي يشاركها احد من الخلق في نعمه الحياه الباقيه وتعتبر قصه الخلق البابليه اهم نصيب ساهمت به الماثورات البابليه في علم المقابله بين تواريخ الاديان